قال رحمه الله قولوا تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته قال مقاتل ابن حيان كان بين الأوس والخزرج عداوة في الجاهلية وقتال حتى هاجر رسول الله حتى هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة فأصرح بينهم هذا الدين نعمة فافتخر بعده منهم رجلان ثعلبة ابن غنم من الأوس وأسد ابن زرار وأسعد ابن زرارة من الخزرج فقال الأوسية من خزيمة ابن ثابت ذو الشهادتين الذي شهدني رسولنا صلى الله عليه وسلم ولم يحضر البيع وإنما ثقة بصدق رسولنا وعلنا ذلك لما قيل له لماذا شهدت وأنت لم تحضر أنا أنا أنا نصدقك في خبر السماء ولا نصدقك في هذا في بيع فرس لا نصدق في بيع فرس فجعل رسول الله شهادة خزيمة بن ثابت بشهادتي رجلين بشهادة رجلين فلقب بذي الشهادتين فتفطنا لشيء عظيم جدا وهذا فأددوا على فقح عند الرجل قال أنا أشهد لك يا رسول الله نعم اشترت الفرس أن هذا الرجل لما قال الأعرابي من يشهد لك أنك قد اشترت وقد حصل العقد عقد البيع قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم من يشهد لك فسكت الصحابة وقال أخو زي ما أنا أشهد يا رسول الله قال كيف تشهد على شيء ما رأيته قال نصدق في خبر السماء ولا نصدق في بيع فرس فجعل شهادته بشهادة رجلين فرضي الله عن خزيمة فهؤلاء الذين يفرح بهم وهؤلاء مفخرة الإسلام خزيمة وأمثال خزيمة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أما افتخار بعلماني افتخار باشتراكي افتخار بمنحرف العياذ بالله هذا تسفل فهؤلاء الأوسط افتخروا بهؤلاء لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى أن هذا الافتخار ربما يعني يوصلهم ويفضي بهم إلى أمر لا يجوز وإلا مثل هؤلاء الرجال يفتخر بهم سواء كان خزيمة رضي الله تعالى عنه من الأوسط أو كان من ذكر من غير الأوسط وكلهم يفتخر بهم فالله سبحانه وتعالى ذكرهم بأحسن الثناء سبحانه ذكر بأحسن سال يشير إلى هذه المفخرة فيهم وأنهم يذكرون بالجميل ومن ذكرهم بغير ذلك فهو عن غير سبيل فقال الأوسى من خزيمة بن ثابت الشهادتين ومن حمظلة غسيل الملائكة وبصته معروف وحمظله رضي الله تعالى عنه ومن الذي قال يا رسول الله نكون عندك فتذكرنا الجنة والنار حتى كأن نار يعين فإذا ذهبنا من عندك وعافسنا النساء والضيعات أبو بكر قال هذا من قال هذا يا رسول الله جاء نبي بكر وقال له ثم ذهب وعاد الكلام إلى رسول الله حمض وينعم حنافق حمضلة قال كيف هذا قال إننا نكون عندك فتذكرنا الجنة والنار حتى كأنها رأي عين فإذا خلقنا الأزواج والضيعات نسينا كثيرا فقال عليه الصلاة والسلام لو تدومون على ما تكونون عندي لصافعتكم الملائكة طرقات ولكن يا حمضلة ساعة وساعة ساعة مع الأعمال فيما لا بد منه وساعة مع الزوجات فيما لابد منه من العشرة وسعى في الخير الذي يزيد به الإيمان الذي يزيد به الإيمان فالإنسان لا يدوم عن حال واحد ولا شك ولكن تلك الساعات لا تخرج عن طاعة الله كلها في طاعة الله لا زالت تدور في طاعة الله كفى بالمرئ اسم من ضيع من يقوت فهي في طاعة الله جل وعلا وهكذا وعاشرهن بن عروف فهي في الله سبحانه وتعالى والله حتى على ذلكها فلا يخرج عن طاعة الله العبد لا يجوز له أن يخرج عن طاعة الله سبحانه وتعالى حرام عليه أن يرتكب المعاصي يقوم ساعة أو هذا ليس مقصود الحديث وإن مقصود الحديث إشارة أن, أن هناك أمور لا بد منها يحمضنا لا بد منهم عشرة النساء والجلوس مع الأولاد والأعمال لنشغال بشيء من, من التي يقوت بها الشخص نفسه وأهله هذا أمور لا بد منها يحمضنا فأشار إلى ما هو أعظم لو تدومون على ما تكونون عندي هذا الذي ينفعكم ولكن يا حنظلة ساعة وساعة بد من هذا قال ومن حنظلة قسين الملائكة ومن عاصم ابن ثابت ابن أفلح حمي الدبر هذا عندك ومن سعد بن عاد الذي اهتز لموته عرش الرحمن من يحفظ ذلك البيت الذي من شاهد النحو؟ آه، من يحفظه؟ عندما عبد شكور. آه، من يحفظ البيت هذا؟ يذكرنا به. أحمد. آه. عد عند رفع صوتك. بالمعنى أنت تحفظه. بالمعنى هو. أمضوا لنا الكواكب يا في باب الكنة. مهتز عرش الله. من أجلها إن عمهتزع عرش الله من أجلها لكن سمعنا به إلا لسعد بن عامري. سعد بن سعد بن معاد نعم سعد بن معاذ أحسنته إن لسعد أبي عمرو صدق مهتز عرش الله من أجل هانك سمعنا به إلا لسعد أبي عمري فنعم فلم يهتز عرش الله سبحانه وتعالى لموت أحد إلا لهذا الصحابي الجليل سعد بن وعاد رضي الله تعالى عنه الذي يطعن فيه بعض الأرفاض عليه من الله ما يستحقون وأنه هو الذي أسس داعش وداعش تستقي فكر سع... يعني فكر الفكر هذا من سعد بن معاذ حكم في اليهود حكما جائرا كما يقول حكم فيهم حكم جائرا الناس يقولون خلاص حكمنا حكمنا سعد نريد سعد يحكم فينا ويحكم فيهم بها من من بلغ منهم ما فينا القتل والنساء تسبه والذراري تسبه هذا حكم داعش ضر در... والله العظيم هكذا يقول هذا الفاجر مسويا يقول هذا علي من... من علي البخيتي هذا النذل هذا الزنديق علي البخيتي زنديق من الزنادقة فقال كيف يعني الناس يقولون الحكم من من الله بيحكم سعد يا محمد فحكم فينا سعدا فحكم سعد فإذا به يأتي بأحكام داعش من بلغ منكم خلاص ما فيش ما والذي يبلغ فيكم يعني جسبة من النساء وغير ذلك هذا شر الحكم قال قال للأسف يعني روايات هناك انسى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن هذا حكمه يعني حكم النبي صلى الله عليه وسلم هو يريد يصل إلى هذا أن هذا جاءوا به من عند النبي صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله زنديق زنديق ولا شك في أنه زنديق لأنه اتهم رسول الله واتهم الله في حكمه لأن رسول الله قال يشفي هذا الحكم لقد حكمت فيهم بحكم الملك لقد حكمت فيهم يسعد بحكم الملك من فوق سبع سماوات هذا حكم الله سبحانه وتعالى وهذا يعترض على حكم سعد وأن هذا الحكم هو حكم دعاء شمل في اللقتل في اللقتل فالرجم زنديق هذا علي المخيدي الرافضين النجس الإيراني صلى <سؤال> الله عليه وآله أخوان تهم رسول الله في أحكامه واتهم الله في أحكامه، فعلى هذا بناء ما ذكر أن الدواعش إن مستقوا أحكامهم من سعد نعاد وهو يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم بل يطعن في الله. <سؤال> <سؤال> <سؤال> أين نعم أي فيها شاء ذلك يعني شلي ليس. قال ليش ما يذهبوا أفريقيا وفتحات كلها افتحات غراض يعني سياسية ذهبوا إلى الشام وإلى التي فيها ما تعلم غراض جنسية أحسنت نعم أغراض جنسية فذهبوا الشام وذهبوا الأماكن ده. لماذا لم يذهبوا أفريقيا هذا ما هو زنديق يا خان هذا زنديق رقم واحد صحيح الله زنديق لا ينبغي أن يشك في زندقته ومن شك في زندقته هذا الرجل يخشى عليه والله من الكهر يخشى عليهم الكفر يتهم سعدا بهذا الاتهام ويتهم الله في حكمه ويتهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في حكمه سعد ما حكم إلا بحكم الله فيهم وحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول هو الفكر هذا الداعشي يستقى من سعد والأسف قال المعنى كلاما أن هناك روايات تنسب إلى رسول الله أنه أراد هذا يعني أيد هذا حاصر رافض إنجاز حول سين تغنم الله منهم الصبر قيّه هو نفس هذا البخيل النذ الذي سئنا لماذا سألت بعض الصحفيات كانها. لماذا تخرمون هذه المساجد تهدمون هذه المساجد قال هذه لو كانت مساجد حق هذه مساجد ضرار لو كان مساجد حق لا عذبا الله أنزل عذاب علينا لكنها ما هي مساجد حق هذه التي نهدمها فلذلك ما أنزل الله علينا العذاب لأنها ما هي مساجد حق هذه مساجد ما هي مساجد المسلمين قال نهدمها لأنها ليس مسايدة مسايد ضرار هذه كلهم سيد ضرار نهدمها لأنها لو كانت مسايد المسلمين قال مسايد حق لا عذبنا الله سبحانه وتعالى وصلى الله علينا طيرا أبابيل ما أشبه مقالة بمقالة المشركين من قريش اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم وكان هذا الحق الذي جاء محمد إلَّا أمطر علينا حجارة من السماء هذا الذي جاء محمد ما هو الحق ما هو هذا الحق الذي جاء به محمد فلو كان حقا لامطرت علينا حجارة من السماء يتبجحون بهذا ويلبسون عن مساكين على أولئك الذين هم أتباع لهم فجَرَه من أمثالهم ما هم مساكين من فنعم فهو ما أشبه في هذه المقولة بالمشركين اللهم إن كان هذا هو الحق من العندل فأمطر علينا حجارة من السماء أو يتنبى علاب الأليم الله يقول فلا تستعجل لهم لا تستعجل لهم سيعدمهم الله إما في الدنيا الآخرة يا الله أرسل الله عليهم بذل طير الأبابين أرسل الله عليهم طائرات طير أبادش هذه تهينهم تللهم في رعب بخوف صحيح والله هذا انتقام من الله جل وعلا فهم في أشد الخوف الآن بعد ما خوفوا الناس سنين عديدة خوفهم الله الآن هم في أشد الخوف لا يصدعوا يخرجوا مكانا خافون على أنفسهم من الاغتيال، خافون من طيران، خصوصا قاداتهم الفجرة، خصوصا قاداتهم. نعم. <تصفيق> والقرآن هذا إيش؟ ما في قران فاضي ما هي موجودة؟ لا إله إلا الله. قال الله ما قال دعوني استجب لكم. يعني هذه الآية ما هي موجودة. فاوم معهم قران غير هذا القرآن. حاصل هذا علي البخيت هذا الزندير هذا الخلاص فيه قال رحمه الله قال ومن سعد بن معاذ الذي اهتز لموته عرش الرحمن ورضي الله بحكمه في بني قريضة سمع هذا الكلام ورضي الله بحكمه في بني قريضة أو حكم الله فيهم فأن هؤلاء الفجر الكفر يذبحون وسيقتلون يعني يقتلون فقتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بحكم من رضى من رضوا وحكمه، بحكم من رضوا حكمه وهو سعد وقال الخزرجي من أربعة أحكموا القرآن أبي بن كعب كلهم أفخرة الإسلام هؤلاء الذين ذكروا من الأوسن الخزرجة من أربعة أحكم القرآن: وبي بن كعب ومعاذ بن جبل وزيد بن ثابت أبو زيد ومن سعد بن عبادة خطيب الأنصار ورئيسهم فجرى الحديث بينهما فغضبا وأنشدا الأشعار وتفاخرا فجاء الأوس والخزرج ومعهم سلاحه فأتاهم النبي صلى الله عليه وسلم فأنزل الله تعالى هذه الآية. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تغاته هذا في أسباب النزول الواحد وكما ترى ذكره عن مقاتل من غير سند قال كان مقاتل من حيان أو قال مقاتل كان بين الأوسل خزار من غير سند وهو معضل كما ترى الله علم ما هو ما علم سببا وإنما ذكر الواحد وكما ترى عن مقاتل وقال عبد الله بن مسعود وابن عباس هو أن يطاع فلا يعصى هذه تقوى حق تقاته يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته فاستراها كثير من المفسرين ومنهم حبر الأمة وكذلك عبد الله بن مسعود فسر الآية بهذا التفسير الجميل حق تقاته أن يطاع فلا يعصى ويذكر فلا ينسى ويشكر فلا يكفر هذا تعريف جميل لتقوى الله حق ثقاته أن يطاع فلا يعصى ويذكر فلا ينسى ويشكر فلا يقفر هذا تفسير أكثر من فسرين يا أخوان لحق ثقاته وقال عبد الله بن مسعود وابن عباس هو أن يطاع فلا يعصى قال مجاهد أن تجاهد في سبيل الله حق جهاده تقوى الله حق ثقاته قال مجاهد تفسيرها أن تجاهدوا في سبيل الله حق جهاده، ولا تأخذكم في الله لومة لائم ولا تأخذكم في الله لومة لائم وتقوموا لله بالقسط ولو على أنفسكم وآبائكم وأبنائكم وهذا أيضا جيد وعن أنس أنه قال لا يتقي الله عبد حق تقاته حتى يخذن أو يخذن لسانه أي يحفظ لسانه حتى يخزن لسانه يصلح يخزن في الفاتح من خزنه يخزن لسانه وقال أهل التفسير فلما نزلت هذه الآية شق ذلك عليهم فقالوا يا رسول الله ومن يقوى على هذا إيه لما نزلت هذه الآية يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاتل شق ذلك على الصحابة من يقوى على هذا يتق الله حق تقاتل من فينا يا رسول الله يستطيع ذلك فأنزل الله آية تنسخوا الآية المتقدمة قال أهل التفسير فلما نزلت هذه الآية شق ذلك عليهم فقالوا يا رسول الله ومن يقوى على هذا فأنزل الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم فنسخت هذه الآية هذا قول جماعة من أهل التفسير والذي يظهر أنه لا نسخ لأن النسخ إنما يصار إليه عند عدم الجمع بين الأدلة إذا تعذر الجمع بين الأدلة عرف التاريخ إلى أخذ ذلك من شروط النسخ فيصار إليه وأما هنا لم يتعذر الجمع بين الآياتين فتكون فاتقوا الله ما استطعتم تفسير لحق تقاكه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاك يا ثم جاءت النتي التقابل التقاب تفسيرا لحق تقاكه وهو قوله فاتقوا الله مستطعتم هذا تفسير وليس من باب النسخ فاتقوا الله حق تقاتي ما هو هذا تقوا الله حق تقاتي فاتقوا الله مستطعكم تقوا الله مستطعكم هذا هو الأقرب لأن النسخ لا يصار إليه إلا عند تعذر الجمع فإذا لم يمكن الجمع يصار إليه أما إذا أمكن الجمع بين الأدلة فهو أول أن يجمع بين الأدلة ولا يصار إلى الجمع عن هذا فيكون في تقول الله حق تقاته جاء تفسيرها في التقاب ما هي تقو الله حق تقاته فاتقوا الله مستطع فهذا من باب التفسير وليس من باب النسخ لأن النسخ لا يصال إليه إلا عند تعذر الجمع وهنا الجمع ممكن كهو أولو هذا الذي أشار لي صديق رحمه الله هذا خلاف بين أهل العلم في الآيتين هل إحداهما ناسخاً أخرى أم لا اختلف الناس بهذا والذي يظهر أنه ليس من باب النسخ وإنه باب التفسير الحاصل تقوى الله ما تقدم معكم أن يعمل الشخص بطاعة الله ويجتنم حالما ويجتنم عاصيا وقال مقاتل ليس في آني عمران من المنسوخ إلا هذا وقد سمعت الخلاف بين أهل العلم وهل فائدة تحفظ من هذا الإمام يعني من المقاتل هذا من المخسر فإن كان حيان نعم إمام إن كان هذا في المجبر فلا قاتل من السليمان. فهو رجل ضال منحرف مشبه فهذه فائدة يقول ليس في آل عمران من المنسوق إلا هذا قال انظر الطبري فقد ذكر الرأيين الرأييني أو الرأييني ولم يرجح أحدهما قال أبو جعور النحاس في الناسخ المنسوق محالا يقع في هذا ناسخ ولا منسوخ إلا على حينه وتلك أن معنى نسخ الشيء معنى نسخ الشيء إزالته وتلك أن معنى كان ذلك. وذلك أن معنى أن نسخ الشيء زالته والمجيب ضده فمحالن قال تقل الله من سوخ لا سيما في قول النساء صلى ما فيه بيان الآية جيد ما هم باب النسخ فإذا على هذا ما فيه في آل عمران من سوخ لأن هذه الآية ليس من باب النسخ قال وقال قوله تعالى ولا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مسلمون أي مؤمنون وقيل مخلصون مفوضون أموركم إلى الله عز وجل وقال الفضيل محسنون الظن بالله كلها معاني صحيحة ولا, ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون والنساء صلى الله عليه وسلم قد أمر بذلك لا يموتن أحدكم إلا هو حسن الظن بربه مسلمون مؤمنون مخلصون مفوضون أموركم محسنون الظن بالله جل وعلا مستسلمون ومقادون لله سبحانه وتعالى ولا تموتنا إلا أنتم على الإسلام بالمعنى العام والمعنى الخاص هذا حصل ذكر المفسر في هذه الآية يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا ثموتنا إلا أنتم مسلمون فلمن مقصود بحق تقاته بحق تقاته على ما ذكر الأئمة وعنده لا أولا على ما ذكر الأئمة على ما ذكر الإمام هنا عنده نعم أن يطاعه لا يعصاد أحسنت وعند من نعم أحسنت أن تجاهد سبيل الله حق جهاده ولا تأخذكم في الله لومة لائمة أحسنت وماذا قال أنس لا يتقن عبد حتى يخزن لسانه أحسنت هذه الآية يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاتي هل هي منسوخة وما هو الناسخ لها غير منسوخة على الصحيح لكن عن قول بالنسخ ما هو الناسخ لها نعم أحسنت فاتقوا الله مستطعتم. والصحيح الصحيح أن هذا ليس من باب النسخ وإن من باب التفسير فاتقوا الله. الله حق تقاته هو معنى قوله فاتقوا الله ما استطعتم هذا تقوى الله سبحانه وتعالى حق تقاته ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم وما نهيتكم عنه فاشتنبوه هذه تقوى التقوى قال كنت في سيارة مع واحد تأثر بالرافض وكان في يدي مصحف صغير فقال لي بعد حديث حصل بيننا لا تكسر من قراءة القرآن يمكن تهجر نفسك فليس نعم أحسن فليس ببعيد أن أن القرآن يصنع الدواش صحيح فلق السجل عليهم نحو هذا الكلام سجل عليهم نحو هذا الكلام فهم هذا الذي يدفع بهم مريكا إليهي على أنه شككون الناس الغران وأن الغران هو الذي يخرج الدواعش هذا الإسلام هو الذي يخرج الدواعش هذا هو المقصود أن من تمسك بهذا الدين معناه سيفجر الناس وسيقتل الناس المقصود هو تشكيك المسلمين في دينهم عن طريق الرافض الذين يتلبسون بالإسلام وعن طريق أيضا غير الرافض، ممن نسمعهم يقولون مثل هذا في أهل التوحيد وأنهم دواعش قال الذي تكلم عليه علي المخيت ليس سعد المعاد إنما تكلم سعد أبي وقاس ما صحيح لا سعد بن هو الذي حكم في ولاية الفجر بحكم الله وهو يعترض على هذا الحكم كنا نظن هذا لا ما هو سعد أبي وقاس سعد من الذي حكم في نهود سعد معاد فليس سعد أبي أبدا بل سعد معاد تكلم عليه ليش حكم بهذا الحكم ناس غدمو أنفسهم وقال الحكم يسعد فينا ورضوا بحكمه ثم تأتي بهذا الحكم قتل ما فينا قتل هكذا اعترار على هذا الحكم صلى الله العافية قال ما حكم استلام المال في المسجد لأجل ما نسخه من كتاب لا بأس فهو دين مقاضات الديون لا بأس بها وليس ببيع شراء لأن البيع الشراء قد تم في الخارج قد تم خارج المسجد ثم جاء يتقاضى ما فيعطى يعطى ما له إن كانه المسجد لأن العقد عقد البيع إنما تم في الخارج وهذا سداد ديون قال أهل يجوز المسعى العمامة إذا كانت خمارا منهما يشترط أن تكون معصوبة وأنه يشق مسعها والذي يظهر جاء حديث الخمار عن بلاد مسح الخمار والخمار كلما خمر الرأس سواء كان معصوبا أو غير معصوب ومنه من حمل على الإمامة قال هل أصل أصل خزرج من اليمن نعم من اليمن قال هل صحيح من يقول يجوز يطلب علم النحو عند الصوفية إذا كان الطالب يعلم شبهات صوفية ما هو صحيح ولا يجوز إن هذا الأمر دين فلينظر أحدكم عمن يأخذ دينه وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالنائي عن الدجال والبعد عن الدجال لما عنده من الشبه التي ينقيها على الناس وشبهها بعد شبهها يدسها في اللغة فإذا بيترصير صوفيا بعد ذلك فيأتي إلى مسألة العلو كيف الله في السماء في هذا تفيد الضرفية الله في السماء وفي الآن نحن ندرسكم أننا تفيد الظرفية قليل غنين حتى يدخل معك وينبس عليك دينك وأمرك فمن أنت يا أخي من أنت إذا كان بعض الناس كان ساء آخرين من منحرفين تأثر بهم وعندهم من العلم ما عنده أعلم منك ربما فإذا بنت أثر بهذا المنحرف كيف بغيرهم الإمام مالك نعم قال لا إلا هبين شاك مثلك ما أريد وهكذا أيوب أو غير أيوب لما أراد بعضهم من يقرأ عليه آية بن سرين نعم أحسن ذا رفض أن يسمع منه آية آثار كثيرة في هذا الباب وأنه ما ينبغي طلب العلم عند المتدعة وأخذ العلم عن أهل الأهواء بل من مجالسة أهل الأهواء وطلب العلم من المجالسة فيدخل تحت هذا التحذير قال ما الفرق بين الرافض والخارج يجتمعون في الخروج على ولاة الأمور يجتمعون في هذا ويختلفون في بعض الأمور فإن الرافض يكفرون جل الصحابة جمهور الصحابة يكفرونهم وأما الخارج فلا يكفرون من تقدمه كالصدير وعمر فلا يكفرون من تقدم قبل فتنتهم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يطعنون في أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها وأما هؤلاء يكفرون من تقدم ومن تأخر من تقدم ومن تأخر وهكذا من حيث الغلو والشرك من الله سبحانه وتعالى فالرافض أبعد سبينا في هذا الباب فهم مشركون زنادقه والخوارج أخف منهم شيئا ما أخف من الرافضة ويجتمعون في الخروج على ولاة الأمور والرافض فيهم خلاف قوي من حيث التكفير والرافض الخلاف فيهم ضعيف جدا إن وجد إن وجد ضعيف جدا فيهم إلا بعضهم ربما من في بعض الأشياء لكن خال الخلاف فيهم كما تعلمون فإن عليا رضي الله تعالى عنه قال هم من الكفر فروا كما يروى عنه ذلك وأما هؤلاء الزنادق أرفاض حرقهم وخذ لهم الأخاذيل وضعهم فيها لأنهم ألا رضي الله تعالى عنه خذ الأخذين ووضعهم في النار أولئي قال لا يجهز على جريحهم ولا تسبد ذراريهم فأعدهم مسلمين وهؤلاء كفر فجرا والخوارج هم أصناف كما تعلمون فمن أنكر منهم سورة يوسف هو كافر والأزارقه عندهم شطط كبير جدا كفرهم بعضه العلم فهم طائف أيضا إلهونا سبحانه